بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول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 وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتْهُمْ فكيف كَانَ عِقَابِي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 ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعة كل شيء الرحمة وعلمًا فغفر فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 رفي عُدَّ رَجَاتِ ذُلَّ رُشِي الْقِرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ Liman el Mulk el Lillahi al Waheed Qahhar, Lillahi al Waheed Qahhar. kullu bima La Inna Hisab.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 فكثروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبينا الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا قُتِلُوا أَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 اتقتلون رجلا ان يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذب وان ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا فمن ينصرنا من باث الله ان جاءنا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ مَا أَرِيَكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 يوم تؤلون مدبرين مالكم من الله من عاصم وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مَا جَاءَكُمْ بِهِ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 وقال الذي آمن يا قوم تبعون أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَيَآتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ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 fiyakoluzduğfa olilladîn istekbûrû inna kunna inna kunna rûm tabân fahalân tum fahalân tum mûnûn ânla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 يُخَفِّف عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَجَابَةِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إن لنصر رسلا وَالذين آمَنوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادَ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْلَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ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 İnna ladin yujadilun fi ayatillahi bغير سلطان أتاهم bغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبرم بهم ببالغي فاستعد بالله إنه هو السميع البصير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 فأن لا تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض طراراً والسماء بناءاً وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 ثم من علاقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتواف من قبل وَلِكُلِّ أَجَلٍ مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 فرحوا بما عندهم من العلم وَحَاقَ بهم وَحَاقَ بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمالهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون